إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على الجامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفورا رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا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 لله ما في السماوات والأرض قد يعلمنا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنذّرهم بما عملوا ويوم يرجعون إليه فيُنذّرهم بما عملوا والله بكل شيء عليم